وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آلَكُم مِّنْ شَرَابٍ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ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 وجعل موسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وماذر لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لايه لقوم يذكرون